يا يوحنا الله الاصحاح الاول اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما راه طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين هو ذا يأتي مع السحاب وتتنظره كل عين والذين طعنوا وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين انا هو الالف والياء، البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء انا يوحنا اخوكم وشريككم في البيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبركم كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا انا هو الالف والياء الاول والاخر والذي تراه اكتب في كتاب وارسل الى السبع الكنائس التي في اسيا الى أفسس، والى سمرنا والى برغامس والى سياسيرا والى ساردس والى فيلادلفيا وإلى لاوديكيا فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رايت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب واما رأسه وشعره فأبيضان كالسوق الأبيض كالثلج وعيناه كلهيب بنار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتونه وصوته كصوت مياه كثير ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته فلما رايته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف انا هو الاول والاخر والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امين ولي مفاتيح الهاويه والموت فاكتب ما رايت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا سر السبعه الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية السبعة الكواكب هي ملائكه السبع الكنائس والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس الاصحاح الثاني اكتب الى ملاك كنيسه افسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشراك وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى وإلا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقولاويين التي ابغضها انا ايضا من له اذن فليسمع ما يقوله الروح لكناس من يغلب فتعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله واكتب الى ملاك كنيسة سمرنة هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش انا اعرف اعمالك وضيقتك وبقرك مع انك غني وتجديف القاتلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان لا تخف البتة مما انت عكيد ان تتالم به وذا ابليس مسمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا. ويكون لكم ضيق عشرة ايام كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤليه الموت الثاني واكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغاموس هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحديث انا عارف اعمالك واين تسكن حيث كرسي الشيطان وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتباس شهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن ولكن عندي عليك قليل ان عندك هناك قوم متمسكين بتعليم بلعان الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويسمي هكذا عندك انت ايضا قوم متمسكون بتعاليم النقولاويين الذي ابردكم فتوب وإلا فاني اتيت سريعا واحاربهم بتيك شمي من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكميس من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخ واعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاط اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي يخل واكتب الى ملاك الكنيسة التي في سياسيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار وردله مثل النحاس النقي أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزاباً التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب ها انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيم ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم واولادها اقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب وساعطي كل واحد منكم بحسب اعمالي ولكنني اقول لكم وللباقين في سياتير كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون اني لا القي عليكم ثقلا اخر وانما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجيب ومن يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه سلطانا على الامم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر انيه من خزف كما اخذت انا ايضا من عند ابي واعطيه كوكب الصبح من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للقماري الاصحاح الثاني واكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس هذا يقوله الذي له سبعه ارواح الله والسبعه الكواكب انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله فاذكر كيف اخذت وتمعت واحفظ وتب فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة اقدم عليك عندك أسماء قليلة في سابة لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن امحو اسمه من سفر الحياة وساعترف باسمه أمام أبيه وأمام ملائكته. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنات واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح انا عارف اعمالك هانذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلق، لان لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي هانذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يذبون هانذا اصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك لانك حفظت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة في ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض ها انا قادي سريعا تمسك بما عندك لالا ياخذ يأخذ احد إكليلا. من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارجه واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسم الجديد من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنان واكتب الى ملاك كنيسة الله هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حار ليتك كنت باردا او حار هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حار انا مزمع ان اتقياك من فمك لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء ولست تعلم انك انت الشقي والبئس وفقير واعمى وعريان اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكفل لكي تبصر اني كل من احبه اوبخه واؤذكه فكن غيورا وتب هانذا واقف على الباب واقرأ ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عشي من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكلام الاصحاح الرابع بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لا بد ان يطير بعد هذا وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبه حضر يش والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمر وحول العرش اربعه وعشرون عشا ورأيت على العروش اربعه وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب غيظ وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات وامام العرش سبعة مصابيح نار متقن هي سبعة ارواح الله وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور وفي وسط العرش وحول العرش اربعة حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء والحيوان الاول شبه اسر والحيوان الثاني شبه عد، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والاربعه الحيوانات لكل واحد منها ستة اجنحه حولها ومن داخل مملوة عيون ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين يخر الاربعه والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسبدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلق الاصحاح الثامن ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخلي ومن ورائي مختوما بسبعة ختوم ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه فلم يتطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقرأه ولا ان ينظر اليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هوذا قد غلب الاسد الذي من صف يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه سبعه ورأيت فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع اعين هي سبعة ارواح الله المرسلة الى كل الارض فاتى واخذ السفره من يمين الجالس على العرش ولما اخذ السفره خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا امام الخروط ولهم كل واحد قيطارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي طلوات القديسين وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق انت ان تأخذ السفرة وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيله ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فتنملك على الأرض ونظرت وسمعت صوت ملائكه كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوف وكان عددهم ربوات ربوات والوف الوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان ياخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبرد وكل خليقه مما في السماء وعلى الارض وتحت الارض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائله للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمد والسلطان الى ابد الابدين وكانت الحيوانات الاربعه تقول امين والشيوخ الاربعة والعشرون صروا وتجدوا للحي الى ابد الابدين الاطحاح السابسة ونظرت لما فتح الغروف واحدا من الختوم السبعة وسمعت واحدا من الاربعه الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه قوس وقد قاطي اكليلا وخرج غالبا ولتيغل ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر فخرج فرس اخر احمر وللجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من الأرض وان يقتل بعضهم بعضا واعطي سيفا عظيما ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر فنظرت واذا فرس اسود والجالس عليه معه ميزان في يده وسمعت صوتا في وسط الاربعه الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار واما الزيت والخمر فلا تضرهما ولما فتح الختم الرابعه سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر فنظرت واذا فرس اخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه واعطي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والبوع والموت وبوحوش الأرض الارض ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عنده وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض فاعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم واخوتهم ايضا العتيدون ان يقتلوا مثلهم ونظرت لما فتح الختم السادس واذا زلزله عظيمه حدث والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجرة التين سقاطها اذا هزتها ريح عظيم والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهم وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف الاصحاح السابق وبعد هذا رأيت اربعه ملائكه واقفين على اربع زوايا الارض ممسكين اربع رياح الارض لكي لا تهب ريح على الارض ولا على البحر ولا على شجره ماء ورايت ملاكا اخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحج فنادى بصوت عظيم الى الملائكة الاربعه الذين اعطوا ان يضروا الارض والبحر قائلا لا تضروا الارض ولا البحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم وسمعت عدد المختومين مئة مختومين من كل سبط من بني اسرائيل من سبط يهوذا اثنا عشر مختوم من سبط رأوبين اثنا عشر الف مختوم من سبط جاد اثنا عشر الف مختوم من سبط أشير اثنا الف مختوم من سبط نفتالي اثنا مختوم من سبط منسى اثنى عشر ألف مختوم من سبط شمعون اثنى عشر ألف مختوم من سبط لاوي اثنى عشر ألف مختوم من سبط الساق اثنى عشر ألف مختوم من سبط زبولون اثنا عشر ألف مختوم من سبط يوسف اثنى عشر ألف مختوم من صدق بنيامين اثنا عشر الف بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون امام العرش وامام الخروف متسربين بثياب بيضا وفي ايديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الاربعة وخروا امام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين امين البركه والمد والحكمه والشكر والكرامه والقدره والقوه لإلهنا إلى أبد الآبدينا آمين وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا فقلت له يا سيدي أنت تعلم فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقه لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونه الأصحاح الثامن ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون امام الله وقد اعطوا سبعة ابواق وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح ومعه مدخرة من ذهب واعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعا على مذبح الذهب الذي امام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله ثم اخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح والقاها الى الارض فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزال. ثم ان السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الابواق تهيأوا لكي يبوضوا فبوق الملاك الاول فحدث برد ونار مخلوطان بدم والقيا الى الارض فاحترق ثلث الاشجار واحترق كل عشب اخر ثم بوق الملاك الثاني فكان جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن ثم ضوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلث الأمهار وعلى ينابيع المياه واسم الكوكب يدعى الافسنتين فصار ثلث المياه افسنتينا ومات كثيرون من الناس من المياه لانها صارت مرة ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا الاصحاح التاسع ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض واعطي مفتاح بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم فاضلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج جراد على الارض فاعطي سلطانا كما عقارب الارض سلطان وقيل له ان لا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجره ما الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، واعطي ان لا يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسة اشدر وعذابه كعذاب عقرب اذا لدغ انسانا وفي تلك الايام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب وعلى رؤوسها كاكاليل شبه الذهب ووجوهها كوجوه الناس وكان لها شعر كشعر النساء وكانت أثنانها كاسنان الأسود وكان لها دروع كدروع من حديد وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثير تجري إلى قتال ولها أذناب شبه العقارب وكانت في أذنابها حمات وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر ولها ملاك الهاوية ملك عليها اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسمه أبليون الويل الواحد مضى هو دا يأتي ويلان أيضا بعد هذا ثم ضوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس وعدد جيوش الفرسان مائة ألف, الف, الف وأنا سمعت عددهم وهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليه لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من افواهها فان سلطانها هو في افواهها وفي ادنابها لان ادنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها فضو واما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضه والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تاب عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم الاصحاح العاشر ثم رأيت ملاكا اخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار ومعه في يده سفر صغير مفتوح فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتها وبعدما تكلمت الرعود السبعة باصواتها كنت مزمعا ان اكتب فسمعت صوتا من السماء قائلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء واقسم بالحي الى ابد الابدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه ان لا يكون زمان بعد بل في ايام صوت الملاك السابع متى اجمع ان يبوطه يتم ايضا سر الله كما بشر عبيده الانبياء والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني ايضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المكتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض فذهبت الى الملاك قائلا له اعطني السفر الصغير فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل فاخذت الصفر الصغير من يد الملاك واكلته فكان في فمي حلوا كالعسل وبعدما اكلته صار جوفي مرا فقال لي يجب انك تتنبأ ايضا على شعوب وامم والسنه وملوك كثيرين الاصحاح الحادي عشر. ثم اعطيت قصبة شبه عصر ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه واما الدار التي هي خارج الهيكل تطرح خارجا ولا تقسم لانها قد اعطيت للامر وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين واربعين شهرا وتعطي لشاهدين فيتنبآني الفا ومائتين وستين يوما لابسين نسوحا هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من سمهما وتأكل أعداءهما وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لا بد أنه يقتل. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تنصر مطرا في أيام نبوتهما ولهما سلطان على المياه ان يحولاها الى دم وان يضرب الارض بكل ضربة كلما اراده ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاويه سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيم التي تدعى روحيا سدوم ومس حيث صلب ربنا ايضا وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة أيام ونصفا ولا يدعون جثتيهما تضعان في قبور ويشمت بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لان هذين النبيين كانا قد عذب الساكنين على الارض ثم بعد الثلاثة الايام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على ارجلهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهم وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا إلىها هنا فصعدا الى السماء في السحابة ونظرهما اعداؤهما وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيما فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة اسماء من الناس سبعة الاف وصار الباقون في رعبة في رعبة واعطوا مجدا لإله السماء الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. والاربعة والعشرون شيخا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي لانك اخذت قدرتك العظيمة وملكت وغضبت الامم فاتى غضبك وزمان الأموات ليدام ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم الاصحاح الثاني عشر وظهرت ايه عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه وعلى رأسها اكليل من اثني عشر كوكبا. وهي حبلى تصرخ متمخضه ومتوجعه لثلث وظهرت آية أخرى في السماء هو تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف امام المرأة العتيدة انتلت حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد واختطف ولدها الى الله والى عرشه والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك الفا ومائتيم وستين يوما وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحاربت التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحيه القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص هنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلة وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحب حياتهم حتى الموت من اجل هذا افرحي ايتها السماوات والساكنون فيها ويل لساكن الارض والبحر لان ابليس نزل اليكم وبه غضب عظيم عالما ان له زمانا قليل ولما راى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر فاعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح الاصحاح الثالث عشر ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة فيجان وعلى رؤوسه اسم تبديس، والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وثمه كثم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيم ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفيت وتعجبت كل الارض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي اعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش من يستطيع ان يحاربه واعطي فمن يتكلم بعضائه وتجاديفه؟ واعطي سلطانا ان يفعل؟ اثنين واربعين شهرا ففتح ثمه بالتجديس على الله ليجذف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء وعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبه واعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وامر فسيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب. وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف هنا صبر القديسين وإيمانهم ثم رايت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرناني شبه خروف، وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت ويصنع ايات عظيمه حتى انه يجعل نارا تنزل من السماء على الارض قدام الناس ويضل الساكنين على الارض بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صوره للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش واعطي ان يعطي روحا لصوره الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون ويجعل الجميع الصغار والكبار والاغنياء والفقراء والاحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى او على جبهتهم وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له السمة او اسم الوحش او عدد اسمه هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان وعدده ستمائة وستة وستون الرابع عشر ثم نظرت واذا خروف واقف على جبل سهيون ومعه مئة واربعة واربعون ألف لهم اسم أبيه مكتوبا على جبهه وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثاره يضربون بالقيساراته وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المائة والأربعة والأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم اطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف وفي افواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الارض وكل امة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خاتوا الله واعطوه مدا لانه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه ثم تبعه ملاق اخر قائلا سقطت سقطت بابه المدينة العظيمة لانها سقط جميع الامم من خمر غضب زناه ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحي ولصورته ولكل من يقبل سمة سمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب توبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أفعابه وأعمالهم تتبعه ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن انتام له على رأجه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك وحص لانه قد جاءت الساعة للحقاب اذ قد يبث حصيض الارض فالقى الجالس على السحابة من منجله على الارض فحصدت الارض ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء معه ايضا منجل حاسد وخرج ملاك اخر من المذبح له سلطان على النار وسرق صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض لان عنبها قد نضف فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض فالقاه الى معصرة غضب الله العظيم وديسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعطرة حتى الى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة الاضحاح الخامس عشر ثم رأيت اية اخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعه ملائكه معهم السبع الضربات الاخيره لان بها اكمل غضب الله ورايت كبحر من زجاج مختلط بنار والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أدخلت ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل. وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب وواحد من الاربعة الحيوانات اعطت سبعة الملائكة سبعة جماس من ذهب مملوة من غضب الله الحي الى ابد الاسم وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته ولم يكن احد يقدر ان يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة الاضحاق السادس عشر وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض فمضى الأول وتكب جامه على الأرض فحدثت دمامل خبيثة ورديه على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته ثم تكب الملاك الثاني جامه على البحر فطار دمى كدم وكل نفس حيه ماتت في البحر ثم سكب الملاك الثالث جامه على الانهار وعلى ينابيع المياه فصار سمى وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت ايها الكائن والذي كان والذي يكون لانك حكمت هكذا لانهم سفكوا دم قديسين وانبياء فأعطيتهم دما ليشربو لأنهم مستحقون وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك ثم تكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بناره. فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مثلا ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمه وكانوا يعضون على السنتهم من الوجه وجدفوا على اله السماء من اوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن اعمالهم ثم ارتكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من نشره الشمس ورايت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثه ارواح نجسه شبه ضفاطه فانهم ارواح شياطين صانعه ايات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونه لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء ها انا اتي كلصر طوبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا سيروا عريته فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمجدون ثم كتب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم فحدثت اصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الارض زلزلة بمقدارها عظيمة اهدت وصارت المدينة العظيمة ثلاثة اقسام ومدن الامم سقطت وبابل العظيمة ذكرت امام الله ليعطيها كأس خمر سخطي غضبه وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لان ضربته عظيمة جدا الاصحاح السابع عشر ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي فلما فاريك دينونة الزانية العظيم الجالسة على الميان الكثير التي زن معها ملوك الارض وسكر سكان الارض من خمر زناك فمضى بي الروح الى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجديف، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها. مملوة رجاسات ونجاسات زنات وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما ثم قال للملاك لماذا سعجتك انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل له الذي له السبعة الرؤوس والعشرة الثروب الوحش الذي رأيت كان وليس الان وهو عزيز ان يصعب من الهاوية ويمضي الى الهلاك وسيتعجب الساكنون على الارض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تاسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كان هنا الذهن الذي له حكمة السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالس وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانه هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رأيت. حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وأكس وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وان يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكه حتى تكمل اقوال الله والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك ثم بعد هذا رأيت ملاكا اخر نازلا من السماء له سلطان عظيم واصطنارت الارض من بهائيه وطرخ بشدة بصوت عظيم قائلة سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطينا ومحرسا لكل روح ومحرسا لكل طائر نجس ومنخوص لانه من قمر غضب قد شرب جميع الامم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة عينها ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها جازوها كما هي ايضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير اعمالها بالكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا لانها تقول في قلبها انا جالسة ملكة ولست ارمله ولن أرى حذنا من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوة وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي وتيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقه واقفين من بعيد لاجل خوف عذابها قائلين ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها لان بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. مضائع من الذهب والفضه والحجر الكريم واللؤلؤ والبذل والارجوان والحرير والقرمز وكل عود سيني وكل اناء من العادي وكل اناء من اسمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفه وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميدا وحنطه وبهائما وذنما وخيلا ومركبات واكسادا ونفوس الناس وذهب عنك جنى شهوه نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهيل ولم تجديه فيما بعد تجار هذه الاشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيده من اجل خوف عذابها يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل المدينه العظيمه المتتربله ببذ واردوان وقرمز والمتحليه بذهب وحجر كريم ولؤلؤ لأ لانه في ساعه واحده خرب بنا مثل هذا وكل ربان وكل الجماعة في السكن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرقوا اذ نظروا دخان حريقها قائلين ايه مدينه مثل المدينة العظيم والقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكينا ونائحينا قائلين ويل ويل المدينه العظيمه التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسنا لانها في ساعه واحده خربت افرحي لها ايتها السماء والرسل القديسون والانبياء لان الرب قد دانها نسف ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد وصوت الضاربين بالكيطارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رحم لن يسمع فيك فيما بعد ونور صراج لن يضيء فيك فيما بعد وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد لان تجارك كانوا عظماء الارض اذ بسحركي ضلت جميع الامر وفيها وجد دم انبياء وكفي سينة وجميع من قتل على الله الاصحاح عشر وعشر وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء خائلا. هللويا الخلاص والمدو والكرامة والقدره للرب الهنا لان احكامه حق وعابلة اذ قد دانت زانية العظيمة التي اتسبت الارض بذناها وانتقم لدم عبيده من يده وقالوا ثانية هللوية ودخانها يصعد الى ابد الابدين وقر الاربعة والعشرون شيخ والاربعه الحيوانات وتجدوا لله الجالس على العرش قائلين امين هللويا وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار وسمعت صوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللول فانه قد ملك الرب الاله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطه المجد لان عرس الخروف قد جاءت وامراته هيأت مسته واعطيت أن تلبس بذلا نقيا بهيا لان البذ هو تبررات القديسيه وقال ليكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الحروف وقال هذه هي اقوال الله الصادقه فقررت امام رجليه لاسجد له فقال لينظر لا تفعل انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهادة يسوع اسجد لله فان شهادة يسوع هي روح بور ثم رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارس وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه فيجان كثير وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه إلا هو وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويطع اسمه كلمة الله والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا ابيض ونقيا ومن فمه يخرج سيف الماضي لكي يضرب به الامم وهو سيرعاهم بعصا من وهو يدوس معصره خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائره في وسط السماء هلما اجتمعي الى عشاء الاله العظيم لكي تاكلي لحوم ملوكا ولحوم قواد ولحوم اقوياء ولحوم خيل والجالسين عليه ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا ورأيت الوحش وملوك الأرض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنيه فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الايات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيين الى بحيره النار المتقده بالكبريت والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من لحومهم الاصحاح العشرون ورايت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو ابليس والشيطان وقيده الف سنة وطرحه في الهاوية واغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم الالف السنة وبعد ذلك لابد ان يحلى زمانا يسير ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكم ورأيت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنة واما بقية الاموات فلم تعش حتى تتم الالف سنة هذه هي القيامة الاولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة ثم متى تمت الألف سنة؟ يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض بوجة ومابوك ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلته وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الابدين ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه. الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضة ورأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله وانفتحت اسفار وانفتح سفر اخر هو سفر الحياة ودينا الاموات مما هو مكتوب في الاصفار بحسب اعماله وسلم البحر الاموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الاموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب اعماله وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الاطحاح الحادي والعشرون ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينه لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها له وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزنا ولا صراخا ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقه وامينه ثم قال لي قد تم انا هو الالف والياء البداية والنهاية انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجان من يغلب يرث كل شيء واقول له الها وهو يكون لي ابنك واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبده الاوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني ثم جاء الي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوة من السبع الدربات الاسيرة وتكلم معي طائلة هلما فاريك العروس امرأة الخروف وذهب بيب الروح الى جبل عظيم عالم واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله لها مد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبن بلوري وكان لها صور عظيم وعالم وكان لها اثنى عشر بابا وعلى الابواب اثنى عشر ملاكا واسماء مكتوبة هي اسماء اصباط بني اسرائيل الاثنى عشر من الشرق ثلاثة ابواب ومن الشمال ثلاثة ابواب ومن الجنوب ثلاثة ابواب ومن الغرب ثلاثة ابواب وسور المدينة كان لهطن عشر اساسا وعليها اسماء رسل الخروف ال عشر والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وابوابها وسورها والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثمى عشر الطول والعرض والارتفاع متساوي وقاس صورها مئة واربع واربعين ذراعا ذراع انسان اي الملاك وكان بناء صورها من يشبن والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، واساسات صور المدينة مزينه بكل حجر كريم الاساس الاول يشبن الثاني ياقوت أزرق الثالث عقيق أبيع الرابع زمرد ذبابي الخامس جزع عقيقي السادس عقيق احمر السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي التاسع يافوت اصفر العاشر عقيق أخضر الحادي عشر اسمنجوني جوني الثاني عشرة جمشت والإثمى عشر بابا اثنتا عشرة لبلؤة كل واحد من الأبواب كان من لبلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف ولم أرى فيها هيكلة لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيئا فيها لان مد الله قد انارها والخروف سراجها وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك ويجيئون بمد الأمم وكرامتهم لنا، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا، إلا المكتوبين في سفر حياة الصوم. الأصحاح الثاني والعشرون، وأرام نهرا صافيا من ماء حياة. لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتين عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرة وورق الشجرة لشفاء الامر ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس لان الرب الاله ينير عليهم وهم سيملكون الى ابد الابدين ثم قال لي هذه الاقوال امينه وصادقه والرب اله الانبياء القديسين ارسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريع ها انا اتي سريع طوبى لمن يحفظ اقوال نبوتي هذا الكتاب وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا وحين سمعت ونظرت صررت لأسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا فقال لينظر لا تفعل لاني عبد معك وما اخوتك الانبياء والذين يحفظون اقوال هذا الكتاب اسجد لله وقال لي لا تختم على اقوال نبوة هذا الكتاب لان الوقت قريب من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد وها انا آتي سريعا وابرطي معا لاجازي كل واحد كما يكون عمله انا الالف والياء البداية والنهاية الاول والآخر طوبى للذين يسمعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الابواب الى المدينة لان خارجا الكلاب والصحراء والزنات والقتل وعبده الاوثان وكل من يحب ويصنع كذب انا يسوع ارسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكناه أنا اصل وذريه داوود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ما أحياث المكان لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا نعم انا آتي سريع آمين تعال ايها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين